أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلي Yeah. Yeah. Oh! <laughs> أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَن تَكْفُرُوا فَإِنَّ رَبَّكُمْ سَيُعَذِّبُكُمْ وَإِنْ تُبْتُمْ فَإِنَّ لَكُمْ Thank you. Allah'ın